عبقرية فريدة حالة فريدة تلك التي ميزت الطالب الألماني سباستيان هاينة الذي يدرس الفلسفة في جامعة بون فبالرغم من حداسة عمره الذي لا يتجاوز الاثنين وعشرين عاما فقد تمكن من إتقان التحدث بخمس وثلاثين لغة وهي عبقرية ولا شك في علوم اللغات وتناولت وسائل الإعلام في ألمانيا قصته على نطاق واسع خاصة أن العرف جرى على أن الذين يجيدون ثلاث لغات أو أربع يعتبرون من الأشخاص المميزين أما 35 لغة في هذه السن المبكرة فإن ذلك يدخل في نطاق العبقرية غير أن سباستيان يدحض فكرة العبقرية هذه ويقول إن تجبته الخاصة تؤكد أن اللغة تحتاج إلى المثابرة وبذل الجهد وفوق ذلك كله التذكر الدائم للمفردات والقواعد ويكون ذلك على مدار يومي ثابت ويضيف في هذا الصدد أنه في سبيل اللغات أصبحت حياته مقصورة على تعلم المزيد منها فقط لذلك لا يعرف حياة اللهو التي يعرفها الشباب في مثل سنه فهو لا يذهب إلى الديسكو ولا إلى النوادي الليلية لأن اللغة هي غرامه وهمه الأول وتستحوذ على كل أفكاره وبالتالي على وقته كاملا فهو يقضي الساعات الطوال، في مكتبة الجامعة باحثا عن المفردات ومحاولا الربط بين اللغات التي تنتمي إلى عائلة لغوية واحدة لفك تعقيداتها حتى يتمكن من اتقانها والتغلب عليها